فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أَرْسَلْنَا قبلك من المرسلين إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعام ويمشون في الْأَسْوَاقِ وجعلنا بعضكم لبعض فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أف تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا